أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا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 له لحب الخير لشديد أ فلا يعلم إذا بعث ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير